يا الأمور خذ خانة الخمس من اليمن تحت الرتب ترى رأ خربانا والله التبطي وحنا ما تفهمنا. ما ما يقول ما عجبت قلباً يبكون في بقانا الخامس من اليمن تختار تبرت ران خلاج خربان والله ت تشكي الظلم حل الوقت ظالمنا دليل ظلمي تراك تشوف برهان البارحة مع ثلاث أيام ماني يرخي مع حازمنا نروي بدل ون يضيع ماهي شقان والنادي يقرب صديق ولا يكلم اطراف في اليمنا جبال تخص منا يقضي لوازمنا صداقة تستحل بيوت عدوان عز الله لنا من الدنيا تعلمنا إذ صعب على التلميذ السياق في قلي علمنا أبا شدهان غريب وحال عربان لو كان في بيت جدا حطمنا يا وسع صدري على beti cidden ديان يلمور خذ خانة الخمس من اليمنا تحتر تبرت ترى الأخراق خربا